اللهم <سؤال> الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ لا ينسخ لا يكون منسوخا وحكى القراش في عقدها الاتفاق على ذلك وحكى السيد إبراهيم في فصوله الخلاف فيه عن أبي الحسين الطبري و عبد الله البصري. وفي حكايتي عن أبي عبد الله البصري نظر. تجا الجمهور بقوله لأن ناسقه والمقدر. يعني لا ناسق لأن ناسقه إنما ضاطع فيكون الإجماع خطأ. إذا هو قاطع في أكون الإجماع الأول خطأ سواء ولا يزمز <تصفيق> انعقاده على خلاف الدليل القاطع لأنه إن كان نصا فهو متقدم على الإجماع لكونه لا ينعقد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع لا ينعقد على خلاف النص القاطع وإن كان إجماعا قاطعا لا متقدم بالعمل لا متقدم عن الإجماع لا مش نمع ما يشمل النص و سخريه ما انا اشيل الحين هالاجماع انه قال لا لا لا ينسخ ايوه النص بعد النص ما عم اسمعوا ايوه لان على انديك تخالف النص فإذا لان النص مقدم عنا فيكم قد عملوه باجماع على خلاف النص ولا يجوز النص ان بن اي قد اجمعوا على خلاف النص باجمعون، بيفشل، بيلزم،, بيلزم ان يكون أجمعوا على أخلاق النص، يعني لا بديه. يعني في, لا آه. آه. آه. آه. آه. في عهد رسول, رسول لا رسول، يكون الإجماع متاخرا وهم أجمعوا على تحريم ده، أبزروا الله والله به نص قاضي على تحريم. إذا، إيه اذن على أخلاقهم وجبه ولا يجوز، ما يجوز ما يجوز يعني لا يمكن يقول انه ما هو إن على خلاف أما على يجمع <تصفيق> على على خلاف النص القادر وإن كان إجماعا الاجماع خلاص او كان إجماعا يعني كان الناس الناس على على خلاف الاجماع يكون أحد الإجماعين باطلا بالضرورة السلام كان سنده ظنيا أو قطعياً هذا لا أبنى منذ الحين على أنه ضروري أن يكون منافع بينهم ذا المجبر على أن به بين الإجماع وبين النص وبين الإجماعين أما إذا أقول ما هو ضروري من منافع فما به منافع يعني ما هو سبب أن يكون الإجماع مخالفا للنص هذا يعني بناء عليه أمس ما هو ضرر ان يكون به منافا هم نسخوه دا عندك عاش برمضان ولا به أي منافا. فما به <تصفيق> أبلا مجبور ميقولوا عدم مكانته. ماذا عندك معلوم الناس فيه؟ ما عاد إحنا في حال. إيه نقول. إحنا نقول هذا أنا سق ال هذا معن ما بينه أي تعارض. إيه. أبلا هم, با... هم يقولوا كيف بنسبي ندري إني هناسخ وما ما بينهم تعارض. إيه. ولا الباقي. قال <تصفيق> إخبار ولا <والده> ذا ولا. <تصفيق> إن الله أو جبزيه أبعده رفع على الحكم هذا ونفس الآية ياك ما نسخ من الآية وسنأتي من بخير منها. يعني ينسق هذا ويأتيه بحكم آخر ما سوا هو سواء مناقب ولا ما هو مناقب ما قال إذا هم أي حاجة ما غير مستقبل خيديوه. مستقبل خيديوه. الناس بدل أي. ما, هو ما المكن على, على هو ازاله الحكم الشرعي بطريق شرعي هو يرفعه ويجيب بطريق شرعي خلاص كيف ما كان؟ بدي بينهم نافع، بدي ما بينهم نافع كيف ما كان؟ كان في زمن زمان رسولة طريق معه ما بعد الله ما هو سابق اي اي سؤال سوى عندك هو، كون لن تصدد الحين انه ما منع لديه ذا عنده وهبنان على ذي حقه هؤلاء الاجماع ما بيجيه ذا على المستمد والمستمد بيجيه طالبوا في الجهون هو النص ما يعنيه اي اذا اجماع احد الاجماع باضر بضرر سواء كان سنده ظنيا او قطعيا ولما امتنع بعضهم عن الاجماع القاطع كان الاجماع الاخر المفروض ناسخا باطلا لانعقاده على الخطا وانه محال يعني قصده يقول له لانه محال ما وساب يجمعوا على خلاف الدليل مستحيل يشتي ale nie ma to, że nie ma to. Ale nie ma to. Ale ma to. Ale nie ma to. Ale nie ma to. Ale nie to. Ale nie ma to. Ale nie ma to. nie Ale nie ma to. Ale nie Ale nie ma Ale nie ma nie وإما ظني وظني لا يقابله أي لا يقابل الإجماع القطعي الإجماع على تقديم وقاطع على المظنون هذا إن كان الإجماع المفروض نصفه قطعيا وإما إذا كان ظنيا فالحجة الشاملة له والقطعي قوله إذا ما لنبدأهم القطعي وجاءهم عايزين ألويش؟ أظني؟ معنا هنا عمكين أعم لا محتاج يجي واحد علم وقاطع قاطع ورجع عمان ذرا وجاء ما أبلاً كمان قد صار ضروري أنه يعاده لا يوجح فيه أما إذا ما عاده إذا عاده استدلالي فلا مجي عمل واحد لقبطي إي ما حق مجي عمل واحد علم بذال مسألة وجاء تقطع عن المسألة كذا وجاء وجه ثاني قال أنا قاتل باتش لا لا مساقر أصبا لا قد أقابل قابل لما تقابل لا قاعده أبلاً حيث جواه معلوم لنا وأما إذا كمان ارتفاع النسخ بارتفاع الوحي هذا الكلام الارتفاع النسخ الوحي بموته صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع لا ينعقد إلا بعده عليه وعلى آله الصلاة والسلام لأن قولهم في زمانه من دونه لا أغن ما هو شيء ما له أي اعتبار ومع قوله أو تقريره الحجة في قوله أو تقريره لا في قولهم فإذا عقد الإجماع بعده لم يكن نسخ. لم يمكن نسخه بكتاب ولا سنه لعدمهما بعد وفاته ولا بجمع لأنه إن كان لا عن دليل خطأ أو عند رجل فازم تقدمه على الجماع المفروض كونه منسوخ والناس لا يتقدم المنسوخ آه؟, آه خبر ما قرنا عاش هاليوم ما بالشيء وين قالنا عاش هنال اليوم ماذا بعده عليه عليه الصلاة والسلام دائم يقول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> إذا قالوا إذا قال الله عليه وعليه قلوري عليه الصلاة والسلام ما <تصفيق> خير هاتي اخذي ورد النص فيها كيفيرو نصلي عليك أقولوا اللهم نصلي على محمد يوهاني خير هاتي خير هاتي هيا سوى لأنه إن كان في قطع اكرمك الله اكرمك الله ولا يدن الله يكرمك والأحمن الله او عنده ايه فرزه متقدمه على الجماعه المفروض يكونوا هم والناس خلاها تتقدم على المنسخ والقياس شرطه عدم مخالفه الاجماع <تصفيق> والناس على المنسخ والقياس شرطه عدم مع كذلك كذلك والقياس شرطه عدم مخالفة الإجماع. هم يقولوا ان العمل بالقياس احنا نعمل بالقياس وقياس وغيره شرط العمل بالظني ألا يظهر مخالفه ظهر مخالف لها أقوام منه في الشيء هذا هي... هو مستعدة لماك هنا القياس؟ نعم لكن ليس حقا للتعب لو ماذا الحين أنا قمت قيس ده على ديه وحرمته ورجع ظهر لي دليل أقوام منه فأتركه لكن القياس بازبر أنه ما يدربه لا بعد والقياس شرطه عدم مخالفة الإجماع ماذا سيدنا؟ إن قالت مع أن التعبد خلاص مع أن التعبد به مقارنه التعبد بأصلها هالقياس. فإذا قد تقدم ماذا دربه؟ فأيضاً قد تقدم، لا محد رابع، أيه، إنه متقدم قطع. يعني مثلاً النبي لا تقدم يعني كيف بس متقدم. آه يعني قل... مع أن تعبد به مقارنة تعبد بأصله فيازم تقدمه هو باطل قيل في الاحتياج القائلين بالنسق الإجماع من الأمة في مسألة على قولين يقولوا بأحدهما طائفة وبالآخر البابون إجماع من الكل على أنها اجتهادية على المجتهد المصير إلى ما أدى إليه اجتهاده منهم والمقلد الأخذ بأيهما شاء ثم أنه يجوز الإجماع على على أحد على احد القولين كما مر فالاجماع حينئذ على احدهما ناسخ للاجماع الاول لابطاله الجواز الذي اكتباه سواء يعني اسمها ادله سواء لا ذا الحين احنا الامه دول قالوا إن هذا حكموا هذا بحكم والاخر لا حكموا عليه بحكم بمعنى كانهم اجمعوا على ان المقلد يعمل باي شاء اجمعوا كلهم على ان المقلد يعمل بايماش ابي بده في القول بده في ذا تمام مرحبا. فبعدها هم اتفقين على انه يجوز نجمع على احد القولين في نجمعنا على احد القولين ما عاد صار الاجماع على أول بده من وين ما بدك تعمل بدك تعمل بهذا بدك تعمل بهذا لا عاد يجوز إذن قدوها منسوخ ما رفع لا اجمعوا على احده ماذا احنا نقول يعني اعلموا مجمع على التخيير هذا عندنا اخذ هذا الاول هم مجمعين, مجمعين على ان المقلد يعمل باي شاب. شاء بتفذ الحكم بتفذ الحكم هذا قالوا بندبيته وهذا قالوا بإباحته ما عندنا ندبي قالوا ما ما نصيب لا خلاص الواحد دايعب ولا راضي بقوله تمام هم يقولوا ساله الحين احنا بقى مخطي الذي ضم لا هم هم خطى الذي سربناه طيب ده يلبه بينما اجمع على الاخيرين على ان الضم مو سجل الصلاه ما نشئ اجماع يعني اجماع على ان للمقلد يعمل به ماشي ما هو اجماع بس هنشتغل المسالة يعني قدوا إجماعاً للمقلد يعمل بقيه ما شاء بديه يضم بده يسرب فقط بعدها اجمعنا على احد القولين ان السربلة هي له مشروعة هل عدي جزء للمقلد إنه يضم؟ لا إذن الإجماع على الأخير نسغل إجماع على أول سوا لا أنا ساقل جزء ألا أنا ساقل أكبر منها هي هل عدي جزء لك إنه جاو على أنك جزء هذا الحين المجمع المجمع المجمع على المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع مجمعين على المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع الضم المجمع وما دليل هذا دليل هذا وما دليل هذا دليل حق دليل دليل غير ما هم مجمعين عنه يجوز النهجوز على النهجوز للمقلت أبدا أحنا الحين نحن نخطيهم أنت مخطي من خطة واحد في مسألة اقتادية فهو مخطي لكن في ذوق لي ولا في ذوق لي أبدا أحنا لو يجي عامي لو يجي عامي ويضم ما أحنا قلن هذا مخطي أبدا أبدا وابدا بلا بلا اولاد لا سنجد انا مقل ها من هؤلاء انا مقلل ليا مقلل ليا مقلل ليا مقلللنا مقلللنا مقللنا مقللنا مقلللنا مقللنا مقللنا مقلللنا مقلللنا مقلللنا مقلللنا مقللنا مقلللنا مقلللنا مقلللنا مقللنا مقلللنا مقلللنا سيدي يدين ونرفي في, في المنهجة الأقوال لها ورجع عاشل يعني قال قال ها ما المراد المعاش له ده يعني عاشل دي ما يسبب هذا قال إلا أنه ينظر حلا ولا كل مجتهد مصير وقالوا سيدي مجدين يعني ما عتبر تخطاعته قد حمز وقال ما عدنا شيء نخطي ورجع قال ها ما المقصود رجع لاحظها بعدها قال ما المقصود مثلا ده إلا أن ذياك العالم ينظر حلاً ولا ما المقصود أنه انها خطأ لا قال ما بلنا المقصود أنه ينظر حلاً حين قال سبرك كي... إن سبرك يرجع حمس إيه؟ ليش ما ي سبره. قال يعني خطهم وكذا وكذا قال ما المقصود إلا أنهم ينظروا حلاً ما المقصود أنهم خطأ لأن المجتهد يسبر وش مخاطب الله غير باجتهاده واحد بالمسالة يعني ناهي ناهي قلنك مثلا الحين هنا بأي العالم للمجتهي ويقول بكذا وذا اياه يقول بكذا فأنت... انك خطيت انت انك وانت مخطي انت يسبر كذا انك دايش ما تقولنك المخطي هالله هو الشيء وقلعبه ابلغ عندك بس في رأيك البيت على ايش نعمل ايش نعمل ابدا ابدا يا جماعه البيت بالقرب ما ادري همعلان يعني زد احنا الحدود عرفنا خالف الاجتماع ما يجوز و سيدي صلاح قالوا خالفهم ما بيش يا يعني انه لا يجوز الاجمعين عنه لا يجوز <متحدث> <تصفيق> أبداً، <بلها> <متحدث> عندك هذيك قالوا كان سيدي صلاح قالوا كان من أكبر العلم بس أحرير؟ المهم مخالفين الإجماع داري دا أبو يا صلاح، أبو صلاح يا قالوا كان عالم كبير لا أبداً، أحمد مدري أنه عمه لا خالص سيدي أحمد، <متحدث> قالهم ضمو لا الحين يضموه يعني حتى واحده تساعده في الطم والتربيه وساعده باي لا ما لاجه واحد ابدا ما جهدي اذا لا لا حيث حيث ما الحق مع الله واحد ما الحق والثاني هو الآخر باطن ما بل هنا ما بل هنا ما بل إن أنه هنا المشكلة الحين ان العالم ذيه واجب عليه يعمل بيتها والثاني واجب عليه يعمل بيتها مثلا ذا الحين من هذي نحن دار ذا يخطي وذا من هذي هو صدق <تصفيق> لا ما جال يدري لا, واحد ما ما حقاوي حقاوي حقاوي لا, لا, لا كل واحد واجب عليه إن يعمل بما دا إليه ما هو مفيد له الظن وتقليده ما يفيد له الظن في نفسه أو لا من ظن غيره لا لا, من لا لا ما هو على لا ستنا. ما عليه وعقد زبر مثلا الحينه نعملها مال زي على العيد اذا مثلا خلي ما نل الحينه على العيد انه هي جوز توقيت يا غيره انا القاسم قال لا يجوز مثلا ولا المذهب قالوا لا يجوز كيف زبر من قلنا اقصد المدا أي أنا كهد واحد يدري من الحق مع ذا ولا مع ذا وين؟ ها معه سابر. لك مستحيل. نحنا نقول إن الحق وش يكون هذا محرم حلال؟ والله يا. وهذا نظرة. فبسبر موجوده واجب وذا واجب كم بسبر في وقت واحد بسبر جه واجب بس اربله مو يود واجب كويش بس كم مجتهد بيت باذا المجتهد ادله ادله هاا مجتهد قالوا علم الله قالوا ادي قالوا كل مجتهد مصيب قال انه متعدل حق قالوا ان علم الله تابع للمجتهد ما الله ما بشي معه في هذا المسألة حكم بل حكم التابع للمجتهد هذا قال حرام ف الله أراد الحرام وإذا قال بهم المجاهدين حرام الله راج الحرام حين نقول حين ما له واحد. ما عليه؟ ما عليه؟ واحد من واحد وين الحب؟ وين هو؟ أم رجل؟ وين هو وين هو الله لا زيد، عندها حرام، لا زيد عندها حرام الله بدله، أبلدله ضني، ما كلفك رم، ما كلفك كل رم كل بالله إنك تدريب هوها، لا يجوز، أما إنه ما تنظر مع الدايل إليه نظرك سهل، جعل عليها دليل هدنين. سهل، انت و الله أنت ما كلفك الله يا رب. ها بشي مع قال وغير حين اذن على احد ايمان اس خلي الاجماع لا اولي بقايه اللي ذيك تباه ولا لا نسلم الاجماع الاول ان كل فرقه تنتجوز ما تقول به وتنفي الاخر ولو سلم فلا نسلم من عقاده الاجماع الثاني لما تقدم في الاجماع ما الجول بانثناء هذا م.. في لا جمع الأولين، الأولين ما هندسمرين. إذا جب في على خلاف الاجماع الاول اجمعوا على, و... أجمع على, الحيلا... أو... أجمع على ان يعمل ب... المقلد يعمل بشماء و الحين تمام و الحين الاجمع الاخر اجمعوا واتفقوا على ان السربه واجبه اذا فعاده به عزيز المجتاز ان يعمل المقلد يعمل به ما لا لا لا ده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فرقة يجوز ما تقول بهدا في الآخر ما أقول يعني ما حصول. ما لا لا علي وال... لا ما وضع ما على ما كل ما هو كل فرقة تخطى ما غير هذا ولا أحد بيحصول. ولا أحد أمانة من العلماء يخطي هذا وإنه من خطى من العلماء هذا إنها المخطئة هو هو مبلغ مبلغ يخطوا يقولوا الله ما أصاب أحد بس <تصفيق> إخبار إخبار <مس like> <أحلى آخر. مس like> لا شاف الخطأ الله يقول الله ما أخطأ الله هو إيه الله خلي قال الله الله الله الحين كان علم الأولين مثلا كان سيدي ما يدين كان سيدي على العيد ما كان يخطوا سيدي حسن ليكم ولا كان هنخطو سيدي أحمد حليلهم أبا هن سدي أحمد الله غير <مس like> غيره الله ربي سبحانه لا به غيره به غيره ما العلماء هذا كان يفترض ولا خسران دراج بعد كم خطوا كم كان سدي صالح ما كان يخطو بل كان هج إمام المسجد قال هم إمام المسجد هو يصلي بهم معنا احنا دارين معنا متوجهين في مدري مدرية مقدر إنها نهار ما أكثر هل جدنا يا ما أكثر دولة عندك خبرنا استحمل الحوذي مرة إنهم حضروا الجاك الصلاة وجماعة ودوا حضر هو وسيد عليه ودمن ورجع قال قدم يا أحمد وبيدو موسى الله يهديه ما يعني نقول ذاك هذا ما هو يسدي النا كان... ما عاد ولا شيء على العيد يقدمها لا لا من الحياة ما صار بل قال ما كلام الدين بل قال هذا التفرقه هو أعظم تفرقه قال حين يجي واحد يجيه الغلم والناس ما يصلوا بعده قال هذا من أعظم التفرقات قال من أعظم التفرقات ليش وأصلي بعد لا إدان علماء إدان عالم إدان عالم قولك باطل أبضل من ذا عندك أمانة بعض مرة في واحد ينكر على ذلك وجاء إنكارها أنكر من المنفا هذه لديها كذيفة فعله دارها حداها واحد من هو ما يعيد قبل لا لا مبلها صالح بينهم لا لا مصالحة بينهم سيدي صالح كانها قدر الامام. امام الله. صراحة لا صراحة يا سيحة صراحة. يا كان اماما لا. اي امام المسود. ايا سواها. قد الناس ده الحين متوترين في بعضها وبعضها مفلتين لها. ايا قالنا لا نسلم الاجتماع الاول لما تقدم الجنع من قبل ابنتها ولو سلم الجنع فان الاجتماع الاول من الاولين على جواز الاجتهاد في اختلفوا فيه. مشروطا بان لا يوجد قاطع يمنع الاجتهاد. الاجتماع لا ولا ما بلا اجتماع ما بلا قاعته سكوتي والله هم اذا هم أح كان قالوا يروح مثلا يجي سأل ما قالوا تمام وجاوا عمل من قالوا سأل وسكتوا تجاوا ما بلا سكوتي حتى لا إجماع ما لا هذا يعني مشروط بيلا يوجد قاطعين من على اجتهاد على ان الاجتهاد بخلاف والجمهور على أنه لا ينسخ إلا يكون, يكون ناس خلبي غيره وما وجد من الإجماع على خلاف النص ويتضمنه الناس لا أنه هو الناس وذلك لأنه يدفنا عن ناس إما عن مستندين النص فالنسخ به لا بالإجماع أو لا عنه فالأول إما, عنه. إما عن مستنخان فالنسخ به بالنص او لا يعني لا عن ما هو عن النص فالاول اما قاطع الى اخره اي الى اخر الدليل المذكور في منسوخيته طيب إيه زواها؟ الإجماع في هذا. أيهودا بديه إلى آخر الدين المذكور في منزله يعني أنه إذا لم يكن عن مستند منصوص فإن كان الأول قطعياً كان الإجماع على خلاف القاطع أو خلاف القطع خطأ. والإجماع معصوم مع الخطأ. وإن كان ظنياً الأول لم يبق مع الإجماع على خلافه دليلاً. ما وساب ريب قال الأول داه هو والاجماع على خلافه أن يكون الأول دائما معمولا به لأن شرط العمل به رجحانه ويفادها الظن وقد انتفى معربت القاطع على هو والاجماع لا أي هذا الشرط دائما في كل دليل في كتابه سواء قياس ولا خبر أحد ولا شرطه شرط العمل به أن لا يظهر خلاف أقوام فإذا ظهر خلاف أقوام من الدليل الأول وهو مجنون بطل العمل تضل العمل به ناي نا ولا عبد الظنين ناي إذا الغطر هستيبادة الغن ناي واقع خلش فهيدك الظنين عدت لي الغن عبد الظنين ولا عبد الظنين هيدك هاد نوعي بايروح نبطن إذا جاء لك دليل أقوى من دي يا ديب معنى خلاص إياه أن تعمل مثلا الحين معك خبر آحادي على مشروعية الضم وارجع جاء لك ظهر لك أقوى منه على السربر وعبدك باير هي جاء الظنين الغيره، الغيره، ان يكون لديك مسجد لانه يكون لديك مسجد لانه يكون لديك مسجد لديك مسجد زيد في المسي مسجد لديك جالي لديك مسجد لديك مسجد لديك مسجد لديك مسجد لديك زيد لديك مسجد لديك مسجد لديك مسجد عندما يقول ما هو هو إش. الإجماع قطعية الإجماع. المستندة المستندة. المستند ما الإجماع على. الإجماع هو قطعي إذا نقول لك قطعي أما إذا ما نقول لك قطعي ما هو قطعي. هو مستندة ما قرآنية. نستنقى يا سلام. فلا يتصور فيه بين انتهاء ولا قال وهو الإجماع فلا يثبت به حكم فلا يتصور فيه بين انتهاء ولا رحب فلا فإن قيل الثابت بالظني قبل أن اذا الإجماع إذا ارتفع به صار نسخا كارتفاع الثابت بالظني من الكتاب والسنة بالنس القطعي المخالف <تصفيق> قالوا ها لا بان قل لا لأنه ظني وارتفاع الظني هو مرحين يجي لك السنة. باب السنة، قسام السنة، ما هو غجالة؟ لا، إنه يجوز نسخذ ظني بقطعين إذن قال لك هنا سبروا بهالكلام الكلام وقلوا إنه جالك ظني وجالك إجماعة بعده قطعين نسخذ ظني نفس المسألة حل جواب الجواب؟ هو نفس الكلام احنا قلنا إن هذا معمول بشرط اللاوهر قاطع فإذا ظهر قاطع بطل العمل به ما هو نسخ بطل العمل لأن الضنيات كلها مشروطة بأن لا يظهر أقوى منها يقول الثابت بالضني قبل انعقاد الإجماع إذا ارتفع به يعني صار نسخاً كارجي فعل الثابت بضني وقصنا بالنص القطعي مثل ما جاءنا قلنا قبل يعني على لا لا ما هو على لا ما إما بالضطع قطعي قطعي هو ما هو قطعي شو ما ما القطعي يكون مقضوعاً بالسند ولا ودلع. فإذا جاءوا مقضوعاً بأحدهما ما هو مقضوعاً بأحدهما قالوا ظني وإحنا قجالاً إنه جوز نسخة ظني بالقطعي إذن ليش مهنا ما, ما نجوز نسخة قطعي بالظني نسخ القطعي نسخة ظني بل قلنا إنه انتهاء العمل وعمل قلنا إنعقاد الإجماع على خلافه يدل على بطلال ظني من أصله وعلى خطاء العامل به قبل الإجماع اختلاف رفع البيان الظني من الكتاب وسمناه بالناص القطعي فان العامل الظني قبل النسخ بالقطعي كل انعقاد على يدل على بطلان من اصله وعلى خطا العامل به قبل الاجماع ما. ما. ما يدل عليه قبل لا يجب مصادم الصقطي وش النص القرطع؟ هذاي جاله معن. هيا ما إذاهم أجمعوا على مستند مستند مقدو عم في الله. الله ما إذاهم أجمعوا إجماعهم مستن مستند إجماعهم قطعي. إيه. <تصفيق> <تصفيق> تمام ما إذا هو خير. ولا ينعقد الإجماع على خلافية يدل على ابطاله ظني من أصله. ولا بس برجهم يجمعوا على خلافه هو خلافه هو فما عملك بها باطل؟ كيف يجعله؟ إدل عبدالظني من أصليه وعلى خطأ العامل به قبل الإجماع بخلاف رفع البيان بالظني من الكتاب والسنة ثابت بخلاف رفع الثابت صح الثابت بالظنيه في جوشكال بخلاف رفع الثابت بالظني من الكتاب والسنة بالنص القطعي فإن العامل بالظنيه قبل نسخيه بالقطعي مصيب نيه؟ رضو الله لا إن جالك مضنون تعمل بالمضنون ما جالك شي خائف أما هنا إنك عملت أنت بالمظنون وفي الواقع جاوبه هنا نص لا لا غيرها لأن الإجماع هو متأخر هنا وبه نص وبه ظن وإن تعمد تبطل الذي مخالف للمنصوص فهو خطأ من أول الأمر ولا ولا الإجماع بيعوض على أبيه فانت في الواقع مخالف للنص من قبل. آه شو اللي لحن بالإجماع أما إذا كان يجمع ضني على مضمان به فما ما هو صحيح مجبرة لأنك مخالف لكن انت مخالف في ذا الحالة حين تتعمل المغنون وفي فالواقع جاوب الشيء المكتوع عن به أيوه ما أنت مخطي بعدها بعد ذا سنتين ذات وقع الإجمع على ذا هذا هو المنزل لا يقول ان لا نقول ان هذا نسخ لي هذا هذا بعض من الأول لا يقول ان هذا هو المنزل مخالف هو لا هذا هو المنزل لا يقول لا لا يقول ان هذا هو لا لا لا ان لا لا هي هياس ما تقدم الشيء أولي تقدم رجتنه أخرى الجمهور وهي وهي ارتفاع النص برتفاع الوحي والإجماع معصوم عن مخالفه دلائل شرعية الكتاب والسنة لا معارضة له منهما فما وجدناهم الإجماع مخالف لهما حكم نبي تضمنه للناسق إن لم يكن الجمع إلا بالت... يمكن الجمع بالتأويل. وقيل إنه يجوز أن ينسخ يكون ناسخا لغيره وهذا القول حكاه في الفصول عن أبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار بن أبان وأبي الحسين الطبري وأبي عبد الله البصري وحكاه البيهقي في المدخل عن الشافعي وفي نسبة هذا القول إلى أبي عبد الله البصري نظر لأن السيده ابا طالب رضي الله عنه حكى عنها المنع من نفس به وهو بمذهب شيخي أعرف ولم يحكي الجواز إلا عن عيسى بن أبان ونفر تابعوه واختار صاحب الفصول بدائع من متأخر الحنفية جواز نسخ الإجماع بالإجماع وما غير فلا كون ناسخا له ولا منسخا به وحجة القائلين بالجواز ما أشار إليه بقوله لما تقدم من حجوث الإجماع بعد الخلاف تقريرا وجوابا فلا نطول بإعادة لكن أزيل بنا نقيد قال فرح ما بناجع في الحال سواء كان إجماع أو نص لكن حجة ما تقدم يا ما بلاي كان على إجماع لا. كيف ما أخبره w tym momencie, kiedy mamy w